غر الكلام الناس عني وتخليت وإلا أنت ما صدقت اسمع عيشاه مثلك يساء اذا بحقها خطيت عمر الشجر ما ينكر جذور جاه انا مو انا انا مو انا انا دنيا من الولى محتاجك أبيك أنا متعبا أنا أنا متعبا أنا أنا دنيا من التعب راحتها يديك وانا ناقص حب ثاني انجرح منا وعاني ماني ناقص حب ثاني انجرح منا وعاني الله يرضى لي عليك